بسم الله الرحمن الرحيم تنزل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد عقاب للطول لا إله إلا هو إليه المصير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 قالَاوا رَبَّّنَا أَمَتَّ نَفْنتَين وَحيييتَ نَثْنتَْ فَعتَرَفْناَا بِذُمُ بِنَا فتَرَفْناَا بِذُنُ بِنَا فَهل إِلَى قُوجّن سَب ذلِكُم ب بأنهُ إذادُعِيَ اللهَّهُ وَوحدَهُ كَفَُتُم وَإه ي شَكْ بهه تُؤِّنوا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 رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم باريون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم تجزى كل نفس بِمَا كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين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 إلى فرعون وهامان وقابون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال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 وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يكوا كاذبا فعليه كذبه وإن يكوا صادقا يصبكم بعض الذي يعيدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ فَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ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 لَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّىٰ إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَئِن بَعَثَّ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا لَّيَكُونَنَّ مِنَّا قَابِلاً الْأُذُنِ كَذَٰلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن هُوَ مُسْرِفٌ مُّرْتَابٌ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 اسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَاطَّلِعْ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ شُغْلُهُ وَأَمْلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ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 فوقاه الله سيئات ما مكر وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها هدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحاب فَنَارِ في فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أنتم وَنُنَزِّلُ عَلَيْهِمْ نَصِيبًا مِنَ النَّارِ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ خَزَنَتُهَا مَأْذُورٌ رَبَّكُمْ يُخَفِّفَنَا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 الَّذِينَ يُجَادِلُونَ في آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ أَعْلَم之 فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرًا مَّا هُم بِبَالِغِيهِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هو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 الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم وَصَوََّكُمْ فَأَحسَنَ سوَكُم وَجَكُم إ الطيباد ذِكم الله رَبّكُم فَتَباركَ اللههُ رَبّ العالممين هو الحَُ ل إلَه إِلههُ وَفَدروه مُخْلِصينَ لَ الدّين الحَمْد لللههِ رَبّ العالمين إن قُل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 فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون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 فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطنون الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون